فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللَّهِ كَذِكْرِكُمْ أَبَاؤِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا أَتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا له وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ